بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن عذّم القرآن خلق الناس وغوف <تصفيق> والأرض وضعها وخلق الجاه قُلْ مَنْ رَبُّ اين <تصفيق> منه من في البحر كالأعلى. si أن <تصفيق> توم <تصفيق> أَن تَنْقُصَ مِن أَقْطَارِ السَّمَا I'll <laughs> you Oh <laughs> no. Oh لذي <تصفيق> أن on Vanhi an Mitä لَمْ يَقْبِثُ النَّئِينَ Kvaren is